دلثامة الصمصامة بطف عيدة ويد قبيدة هامة بهامة هبا ورايا منطح شايا طر الهمة جاب الغيمة يم خيامة قمر يضوش حلاته قمر كاف الخواته قمر يضويش حلات قمر كاف الخوات يما خيام كلها بأمانة جمال إذا عشلنا القمار هو بمكانة أمان خيام وهل القيام كلها بأمانة جمال إذا عشلنا القمار هو بمكانة القمي جره من ذانا تبر حلف على القمي حا حا حا خيام اهل الخيام كلها بامانه يا جماعه اذا القمار هو بمكاننا على قمه يجر من ذانا تبر انا فعل على قمه ت نذانه يا الله يا تمر فدوه العالم بيد صله من احنا الرجوله وصل يا ما فنه يقول عنا رجف من خياله شمرهم يقلهم جف الله مننا شمرهم يقلهم جف إلى الله يلا يلا دمار في دول الله العالم بيد صلى مليح للرجول لوصل ياما فنه يقول أنا خاله رجف من خياله Vžiša v ráse, v žiša in fása Vžiša v ráse, v žiša in متبعنا خسرنا تعنا لمتبعنا عمي السعد دلل كاف الخوات علي باربع جهات يمار كاف الخوات يم الخيام يم الخيام يلا شد الثامن شد الثامن قسم الثام صامر يلا شديد يمنيه عامر عامر عامر عش هذا I said that it oh, المخلص الأستاذ كرار حسين الكربلاء شجاع درس في بقسم البطولة جامعة علي شجاع درس في بقسم البطولة علي نطامية وطلاع بالطف قبول نطامية وطلاع بالطف قبول شجاع درش بالجامعة بغزر البطول علي نطامية وطلاع بالطف قبول mardona laona diyosh toalla shuma allah allah allah faza li hal fazaa Opis gin tukaj zgodba, pe bestVrst CinatÖ, za bil se prišnji, kot sojibrniki pa si fara ş فيšnji sklad v n**** Zarova po ubo, ubezji يدنا لا روحه والمطاعه يلوذ راعه والمطاعه يلوذ راعه النعم الوالي في من منه يلوحه جبل ماكو بثباته قمار قاف الخواتي ماكو بثباته قمار قاف الخواتي Jem ha, ha, jem me jame, شميس لوبا وعينها بغي ما تلبت يا ناس شميس وعينها بغي تلبت شموخ حلو طول النخل وشافى يقعد anas she meslowa wa el hebn Hče ojejil jorof, ašsen leke šrej. Hala, hvala, jena, jas, še mislava, vajlja, vzgoma, tjelba, Hala, hvala, še muok, Halu, tolna, nukhala, še bičej. Hala, hala, hvala, vrata, Hče حتّى وي الجرب الله اللهم اجازلنا الله نشمي شرد مننا نشمي رجع ظلمنا نشمي شرد مننا نشمي سدم كلها صحى تعبنا يا كافل سدم كلها صحى يا الله الله يقول انا وانه يا yagoul la yar hamdayn alam bidalla wa ni'ma rabb wa fadl alam bidalla ya allah شبع مهانه علم بي تقله ونعم يا ابو فاضل حله علم بي تقله الله راية الخضرة صارت حمرة راية الخضرة صارت حمرة جمغة طاها بتتباه وطف شاهد خابت الله ما يتنازل الله ما يتنازل الله ما يتنازل الله اي ملك نموت يحسب موت نازل صاعد اي ملك نموت يحسب موت نازل صاعد الله اسمح تقولش علىته قمر كافل خواه Maat de uit een mesje <San> meus <San> sho And da do men azabe mak عذابك مهرب بلاء يخيل الله أخوزي تنقاب تبات يشمون ابن أبوهل من إقراب تبات يشمون ابن أبوهل من إقراب يلا يلا كفي وقفع الشريعه ومن خزرة الماء يركض عالم خيم نهار بيدشاله عطش صف وقاله نهار بيدشاله عطش صف وقاله عطش صف وقاله أن يبثقه قطع الرقاب يضل هو الأعلم فقه قطع الرقاب يضل هو الأعلم 雨 O karlige nany bi lah know odšlterum Njeli Odšlterum odšlterum si godila والعين عم سكينا ما يتلاقه عبار شبت ناره عبار شن الغاره عبار سمره جنوده تحكي بزوده كل عشاقه عبار النهر يحكي بصفاته دمار كاف الخوات النهر يحكي بصفاته دمار كاف الخوات يم غيامه Maria, je اش يستاهل علي قمر رقص حلالات قمر راب الهواء قمر رقص حلالات قمر راب الهواء زي خضرا بالطف مناير شوف wan dashkhab furan Ma Allah Allah Allah talak tahki 'anna jamal w mahanna talak tahki 'anna jamal abbas w jula abbas w jula قالش بعضه وندق بعضه ما ظله حيره عباس كل هاتشوفه عباس طف تشوفه عباس كل هاتشوفه عباس طف تشوفه عباس النهر اللي جنن نشرب منه زاد وغيره نهر جنن نشرب منه زاد وغيره في قامو جينا نبغلاك قمر كاف الخواء ya louq ze era balad ya